فَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُسَائِمَةٌ وَرَحْمَةٌ أُلَاءكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَأَنَّ رَمَلُعِدُهُ فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون